حين بكى علي على مهر فاطمة بدأت القصة في فترة الهدوء التي وفرتها الوثيقة الوطنية بين المسلمين واليهود والوثنيين ساد الوئام أرض الدولة الإسلامية فتوجه علي إلى صديق له من يهود قينقاع لجلب نبات الإذخر كي يبيعه على الصاغة اليهود وقبل أن ينطلق أناخ ناقتيه عند بيت أحد الأنصار إنه بيت يعج بالطرب والخمر التي كانت مباحة حينها كان عمه حمزة داخل ذلك البيت وكان فيه أيضاً مغنية وقد رأت الناقتين عند الباب فاشتهت بعض الشواء فانتظرت حتى لحظات السكر دارت أقداح الراح وعلى صوت الطرب ولما لعبت الحمية بالرؤوس غنت المرأة لحمزة قائلة ألا يا حمز للشرف النوائي فنهض حمزة وسل سيفه منتشيا بكلماتها ثم خرج نحو الناقتين فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما وقدم ذلك لندمائه فشوا وطبخوا وأكلوا يحدث ذلك بينما كان علي يغبر قدميه بحثا عن شيء يضيفه لمهر فاطمة ولما انتهى أخذ الإذخر لسوق يهود قينقاع قاع فباعه ثم عاد لأخذ ناقتيه سار متعبا عبر الطرقات حتى وصل ولما وصل صدم ببركة الدماء وفجع بضياع ماله فسأل عن فعل ذلك؟ فأجاب المحيطون بالناقتين، إنه عمك حمزة، وهو في مجلس شرب في هذا البيت، لم يطرق الباب على عمه، فقد تحير وقلت حيلته وفاضت عيناه، وصارت فاطمة أبعد وأبعد، لم يعد يملك سوى درعه ودراهم الإذخر انطوى على حزنه ولم يجد من يبث شكواه له بعد ربه سوى نبيه صلى الله عليه وسلم توجه إليه ولما دخل عليه وجد عنده ابنه زيد فسلم وأخبره تكدر صلى الله عليه وسلم وطلب رداءه وانطلق مع علي حتى أوقفه على ساحل الدماء نظر صلى الله عليه وسلم إلى الناقتين فغضب ثم نظر إلى البيت المجاور فاستأذن أهله للدخول فأذنوا له وحين دخل صلى الله عليه وسلم رأى الخمر قد حولت الأبطال إلى أجساد مترنحة إلى ألسنة ثقيلة ورؤوس أثقل نظر إلى عمه حمزة وانتهره ولامه على فعله فرفع حمزة رأسه الثقيلة ببطء رفعها نحو النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علي وزيد وحدق بعينينك الجمر حدق بقدمي النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع نظره إلى ركبته ثم إلى رأسه ثم تفوه بكلمات كلمات جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى الوراء حزينا ويغادر